بوك تو دفدشم تشيشم ستة, وعشرون. ستة وعشرون. في الطبيعة في الطبيعة أرمتيتن بوكشتا أترى ذلك البرش؟ اترى ذلك البرج؟ ارمتاي كالنا أترى ذلك الجبل؟ اترا ذلك الجبل؟ ارمتاي تن كايمى تلك القريه؟ اترا تلك القريه؟ ارمتاي تن اوبى ذلك النهر؟ Etara velyką nahar armai ten tiltą ettara velykelžis ir ettaraą velykelžisr armaai ten ežeą ettara tiltkelų haią ettara tiltkelų haią Tas paukštis ten man patinka. يعجبني ذلك العصفور يعجبني ذلك العصفور تسمي ديستن مان باتينكا تعجبني تلك الشجرة تعجبني تلك الشجره شيس اكمو تش هذه الصخرة تعجبني هذه الصخره Tas parkas ten man patinka. Ju ojubuni dalika mentzeh. Ju ojubuni dalika mentzeh. Tas sodas توجيبوني هذه الزهره مانتاي غراجو انا ارى ان هذا جميلا انا ارى ان هذا جميلا ممتعا انا ارى ممتعا Man tai nuostabi gražu. Ana ara an haza ra'ian. Ana ara an haza Man tay biuro. Ana ara an haza qabihan. Ana ara an haza Man tai, tai nubudu. Ana ajidu anna hadha mumillan Ana ajidu anna hadha mumillan Man taybisu saubinga Ana ara anna hadha Ana ara anna hadha